قالوا ان من نبي رب موسى دين امتلئت لحور يد منها اذنن فانسن فانسن nà cũng ai وما تن انت... Yee! Mm -hmm. ان يهل لكعدوا انكم تخلفكم تنظفوا في نظرا كيف ثم من وقد zirn lagisini narun khus minna